إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ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 وَرَفَعْنَا فَووقَهُ مُُّورَ بِمِ سَاقِهِمْ وَقُلناَا لَهُ مُدُخُل الْ البَابَ سُجَّدَهُ وَقُلْناَا لَهُم لا تَعْدُ فِي السَّبتِ وَآخَذْنَا مِنْهُم مثَاقًا غَلضَا فَبِماَا نَقُضهِمْ ثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 126. وإن الذين فِيهِ فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 127. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من اہل کتاب اللہ علیہ من قبل موتی ہی ویم القیامتی عقون والیم شہیدہ من اللہ حادم ن علیہم قی باتن احلۃ لحم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 وَكَانَ اللَّهُ عززًا حَكمَا لكن اللَّهُ يَشْحَدُ بِماء زَل أنزل إلَكَ أَن زَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَل إِكَتُ يَشحَدُون وَكَفَابِ اللَّهِ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 111. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا 112. وكان ذلك على الله يسيرا 113. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا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 إن ممرؤ هَلَكَ لَْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُم فَلَه نِصْفُ ماَا تَرَكَ وَهُو وَيَرثُهَا إِللاا مِكُهَا وَلَدْ فَإِن كَان تَثْنَتَْنِ فَلَهُ مَ الصّلُثَانِ مَِّا تَرَكَ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 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِ وزير وما اوهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان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 118. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 119. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم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 118. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 119. كنتم جنبا فاتطهروا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَالتَّقْوَى 118. وعتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 119. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَطْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ لا أُكَنِّفُ رَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَلَا أُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارِ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَد ضَلَّ سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوء وَنَسُوحًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّبَاغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ القيامة.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 118. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير 119. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 119. ومن الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 110. فقد جاءكم بشير ونذير 111. والله على كل شيء قدير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 يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّنُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا يَا مُوسَى إِنْ إِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 فقَرَبَا قُرْربًا فَتُقُبِّلَ مِنْ حَدهِ مَا وَلَم يُتَقَبَّ مِنآخرَر قَا ل أَقُتُلَ النَّك قَالَ, قال إِ ماَا يَتَقَبَّل اللَّهُ مِنَ المُتَّقِين. لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَْفَ يحَّمُونكَ وَعِن دَهُ مُ التَّوراتُ فِيهَا حُكمُ اللهَّهِثُم م يَتَوَّونَ مِم بَعْدِ ذلكَلِك وَمَااءُلائِكَ بِالمُؤْمِنين إِ أَزَلنَّت توراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والأحبار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 ان والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا, ومصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّرِينَ تَقِين وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَن يَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ 119. أَحْسَنُ مِنَ من الله حكما لقوم يوقنون 110. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 111. بعضهم أولياء بعض ومن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 فاسل اتفتھی او امر میہ فیوس بو على مَا روفی ام پیم ندیمی وقول آ منو اہ اُلا نقس مو بل ہی جہد عمت امال فاس بہ خاصری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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذلكك مَثوبًا تَنَّع الله من لعنه اللهَّ مَلَّ عَنَهُ الله وَغَبِبَ عَلَيْهِ وَجَلَ مِنهُم القِرَدتَ وَالخَنازير وَعَبَدَ الطغوط وَلائِكَ شَرّ م كَانَ وَأَبَلّ عَن سَو السَّبيل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 118. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 119. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا وکالہ دلہ مغلو لوئنو بالو دب سو پتنی فی فیش ول جی دکی ر إِلَى أَيِّكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانُ وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّبَاغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا 119. والله لا يحب المفسدين 110. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا 17. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وإِلَّا مَن تَهْوِي عَمَّا يَطُولُونَ لَمَسْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم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 ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ